وَوَ الصَّينَإِم سَانَ بِوالدَيْهِ إشْسَانَات حَمَلَْهُ أُُّكُرْهَ وَبعتهُ كُرهَا, كرها وَحَملُ وَفِ قَاالُوا سَلَثُونَ شَهْرَا حتى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلش لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحبا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعذان ان أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول مَا هذا إِلَّا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإن إنهم كانوا خافرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على الماء نار اذهبت طيباتكم اذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا